119. وإذا رأيتهم تعجبك وَإِن وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا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 117. فأصدق وأكم من الصالحين 118. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون